Book 2 38. kahdeksan Thamaniatin wa thalathun Thamaniatin Taksissa Fi taksi el Olkaa hyvä ja tilatkaa taksi Min fضlik أطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك. أطلب لي تاكسي. باليوم قمات كراوتة جاسمال كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ باليوم قمات كالينتوكينتالمكسا. كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ eteenpäin kiitos من فضلك على طول من فضلك على طول tästä oikealle kiitos من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين tuon kulman jälkeen vasemmalle kiitos من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من الله انا أنا مستعجل. أنا مستعجل. من الله نايكا. معي وقت. معي وقت. أياك هتامينكيتش. من فضلك هدي السرعة. Minfadlak. Hedde el surha. Pysäyttäkää tässä kiitos. Minfadlik tawak huna. Minfadlak tawak huna. Odottakaa hetki. Minfadlik in tavir lahda. Minfadlak. In todir lahda. Palaan pian. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. وايد تكانت من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. منو لا يلا لا يوجد معي فكة. ما معي فكة؟ se on hyvä näin. Saatte pitää loput. Tämäm. äl baa läk Tämäm. -ba läk Ajakaa minut tähän osoitteeseen. Auslni ila on l'anwaan. Auصلni ila häthä l'anwaan. Ajakaa minut hotellilleni. Auslni ila funduki. أوصلني إلى فندقي يا من ط ال أوصلني إلى الشطاء أوصلني إلى الشاطئ.